جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول ما هي صلاة التسابيح الصلاة التسابيح صفة جاءت في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها تختلف في اختلاف عن الصلاة في ما يقرأ فيها وعدد ما يقرأ وما يكون أيضا في الركوع والسجود وجاء فيها حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح كما بين غير واحد من مشائخنا وعلمائنا أنه غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا تكون الصفة التي جاءت في ذلك الحديث مشروعة نان يقول كيف للموظف الذي يرغب الاعتكاف أن يجمع بين الوظيفة والاعتكاف إذا كان عنده وظيفة ولا يتمكن من الحصول على إجازة مدة الاعتكاف فإنه يكثر من الجلوس في المسجد في الوقت الزائد عن مدة الدوام والعمل يكثر من الجلوس في المسجد وهو على خير عظيم وأنت يسر له أن يأخذ إجازة ويعتكف فهذا لا شك أنه أكمل وإن لم يتيسر فإنه يؤدي وظيفته كاملة وما زاد من الوقت يلازم فيه المسجد نعم يقول هل المواقف السفلية للسيارات تعتبر من الحرم فيمكن للمعتكف أن يقضي فيها شيئا من الوقت لا ليست من الحرم المواقف خارج الحرم ومن نزل إلى المواقف ثم عاد لا بد أن يصلي تحية المسجد لأنه خرج من الحرم في المواقف السفلية ليست من الحرم لكن المعتكف إذا احتاج أن ينزل لأخذ ثوب من سيارته أو طعام فيها أو ليأكل طعاما أحذر في المواقف في حدود مدة أكل الطعام ويرجع فإنه لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك نعم يقول يوجد بعض الناس من لا يأكل مما يقدم هنا في المسجد لإفطار الصائمين ويقول بأنه لا يأكل الصدقة فهل هذا الأشياء التي تقدم من الصدقة التي ينبغي التنزه عنها الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لم, لم تقدم من باب الصدقة وإنما من باب تفطير الصائم ويتقدم للغني والفقير وآ يعني ليست مخصصه صدقة للفقراء وإنما هي من باب تفطير الصائم وإذا كان عنده يسار وجاء بشيء من الطعام من تمر أو نحوه وشارك بتقديمه وأطعم وطعم من طعام اخوانه فهذا حسن وطيب وإن أكل فلا حرج لان هذه تفطير للصائم قدمه من قدم يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى نعم. لو اهدى رجل لمدرس يحفظ أولاده القرآن وابتغى بهذه الهديه وجه الله عز وجل هل في هذا شيء؟ لا ليس في ذلك بأس ولو أيضا خصص له مرتبا معينا يقضي به حاجاته ومصالحه أو أهدى له أو كافاه على إحسانه او نحو ذلك هذا كله لا حرج فيه نعم يقول حين يعتمر الشخص بدلا عن ميت فمتى يذكر اسمه تعيد للسؤال الاول هذا المدرس خاص والا مدرس المدارس لو اهدى رجل لمدرس يحفظ اولاده القران نعم يعني مدرس خاص نعم متى يقول حين يعتمر الشخص بدلا عن ميت فمتى يذكر اسمه من أراد أن يعتمر عن الميت فإن, فإن ذكره لاسمه عند عقد منية في الميقات ولا يكرر ذلك عند الطواف أو السعي أو نحو ذلك وإنما يذكر اسمه عند عقد النية في الميقات لبيك اللهم عمرة عن فلان بن فلان أو لبيك اللهم حجا عن فلان بن فلان نعم يقول من يقول مدد يا رسول الله ما حكم هذا القول منه هذا القول شرك بالله ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى لأن طلب المدد لا يكون إلا من الله، لا يكون إلا من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الممد، الممد هو الله سبحانه وتعالى. أني ممدكم، فالممد هو الله، والمدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد من الله، يطلب المدد من الله. وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه.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 الناقل من المله والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ويقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فالسؤال والطلب طلب المدد طلب العون طلب الشفاء هذا كله لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين والمصيبه في بعض الناس أن يقرأ الآيات من القرآن يعني ربما تجده قرأ قبل قليل إياك نعبد وإياك نستعين ثم إذا رفع يديق المدد يا رسول الله ومدد مدد يا فلان أين إياك نعبد وإياك نستعين أين إياك نعبد وإياك نستعين إذا كان يتوجه في طلب المدد وطلب العون من غير من غير الله سبحانه وتعالى فالدعاء عبادة الدعاء عبادة بل قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله وهذا شرك أكبر ناقل من المله ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير